الحمد لله وكفى وسلاما على بديل الذين اصطفى لسينا النبي المشتبى والأمين المصطفى على الكرام وعائل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام قبل أن أبدأ استميحكم عذرا على الأسبوع الماضي أنا المتسبب في الخطأ هذا وألوم نفسي كثيرا لا أحب أبدا أن يضيع علي أي شيء من الدروس المهمة يغفر الله لي في تقصيري في حقكم وأستميحكم عذرا وأسأل الله أن يستلنا ولكم هذه المحاضرات. ما زلنا نتكلم على الطريق إلى إلى المعاملات المعاصرة لسيامة هذه المعاملات هي المعاملات البنكية وأيضاً الأوراق النقدية والبورصة وغير ذلك من المعاملات التي هي من الأهمية بمكان. لأن الناس تعلمون بأن أهم ما يميزهم هو العمل ولذلك لما لما سأل ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عن رجل وأراد تسكيته قال رجل أعرفه قال عملته بالدرهم والدينار قال لا قال إذا لا تعرف قال كان لك قال لا قال سافرت معه قال لا قال عملته بالدرهم والدينار قال لا قال إذن أنت لا تعرف أكثر من دخل الإسلام من أفريقيا كان بسبب التجارة عمتا كما قلت مسألة معاملات مسألة من الأهمية بمكان. وهي مسألة تعتمد أكثر على النظريات على العقف على التعليلات ليست مسألة تعبدية, مسألة تعبدية لأن تعلمون أن المسألة التعبدية الأصل فيها التوقيف ما لك لا تتحرك تعبدا إلا, إلا, إلا, إلا بالنص فليس لك فيه نصيب من الشهاد أو نظر أما المعاملات كل المعاملات الحظ والنصيب لك فيه, فيه من النظر لأن أغلب الأحكام أحكام المعاملات معللة والحق أنها مبنية على مسألة مراعاة المصالح في هذا الباب لابد أن تفهم هذا. طيب. إحنا وصلنا إلى الكلام على مسألة الأصل في المعاملات. صحيح؟ الأصل في المعاملات الحل. الأصل في المعاملات والعقود والشروط الأصل فيها الإباحة. للحظ، وذا قال الشاطبي وغير الشاطبي الشاطبي في المقاصد ما ذلك الأصل في المعاملات من العقود والشروط والشروط وغجرها من هذه المعاملات الأصل فيها الإباح، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مسككم، صلوا كما رأتموني أصلي، لكن في رسول الله أسوة الحسنة، فالأصل في العبادات التعبد، أما الأصل في المعاملات كبيع بيع وشراء وإيجار ووكالة وهبة وإذالك من العقود والشروط كلها على الإباح كلها على الإباح وش اللي يفيدنا أن أقول الأسرع عبادة الحرمة التوقيف أسرع عبادة الإباح وش اللي يفيدنا في هذا ما الذي يفيدنا في ذلك أهل اليمن الحكمة مانيه والعلم ماني أريد الجابة أبو عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن افتح لهم انا اريد اجابه اريد المشاركة ما اريد؟ اريد المشاركة وشيء اللي يفيد ان اقول الاصل في المعاملات الحل والاصل في الشروط الحل والاصل في الاجاره والوكالة والهبة الـ الـ الـ الحل وش اللي يفيد السلام عليكم عليكم السلام وكافر بحسر لا تكونوا بين الناس بين البشر فيما بعضهم بعض نعم هذا هذا أنت انت تبين تشرى من الله ممتاز أنت تبين الحكمة خنا لدي الجواب أنت تبين الحكمة والحكمة إذا مع أنتم الفهد عند الأخترق السلام عليكم لا تتدخلون واحد واحد واحد واحد أريد طيب تفضل حبيبي تفضل. وش اللي يفيدني أن أقول؟ عند الاختلاف. عند الاختلاف. أنت الآن قاربت جدا الإجابة الصحيحة. لو تكملها. إذا اختلفنا في شيء من المعاملات، فالأسف بها الحل. وعلى من يقول بالمنع هو الذي عليه الديم. ممتاز. إب ممتاز ممتاز إجابة جيدة جدا. لفظ فوك. المعنى اللي أنا أقول إذا عقدت عقدا، إذا بعت بيعا، إذا استأجلت إجارة. أو إذا وكلت أحدا لمعاملة ليس لأحد أن يأتي يقول لي هذا حرام ليس أهو ذلك وليس يقول لي أين دليلك على على أنك قد أتيت حلا أقول له أنت لا تفقه الأصل معي ليس معك الأصل حل معناها أنني غير مطالب بدليل عند المعاملة هذا الذي يفيدنا أنني غير مطالب بدليل عند المعاملة عند... إذا استأجرت سيارة أسبوعا كاملا وأرجأت الثمن إلى بعد ما أسلم السيارة الآن أقول يحل ولا لا يحل إذا جاني زيد وقال هذا لا يحل أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه إذا إجابتي ماذا ستكون سيكون إجابتي أولا الأصل معي والمعاملات على الحل. قال أتيك بالدليل أعط الأجرة حقه قبل أن عرقه نقول له هذا الآن هل هو على الـ على الـ على الإجابة على الاستحباب و و نعطي معه فيه في الدليل الذي يفيدني في ذلك عليكم السلام وصبركم الذي يفيدني في ذلك هو أنني أجرت كل ما صنعت عقدا فهو على الحل ولا يستطيع أحد أن يقول لي أنه على على على الحرمة لأن الأصل في المعاملات المعاملات الحل أردت التصور والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول لا إله فعلا وأحلى الله البيع وحرّم الربا وحل الله البيعة الفعل استغرقية ومعنى قولي استغرقية أنها تعم كل بيع على الحل كل بيع على الحل وطبعا في قولي وأحلى الله البيعة وحرّم الربا الربا الفعل أيضا كل ربا على الحرمة ليش وفي سنات نعم في سنات العرائس استثناها الشر بعتربي بالثمر آه نعم استثناء الشهر خمسة أواثق فكل بيع على الحل وكل ربع على الحرمة إلا أن يدل الدليل على, على خلاف ذلك هناك أدلة كثيرة أيضا تثبت أن الأصل في العقود والشروط والإيجارات والوكالات أن على الحل قول الله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه في بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات القومية تفكرون العلماء يستدلون بهذه الآية على أن الأصل في المعاملات الحل كيف ذلك في قوله تعالى واجه الشاهد الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمري ولتبتغوا من فضله جمهور المفسرين الابتغاء من فضل الله والابتغاء في المكاسب من التجارات البيع والشراء وغير ذلك فهذه من نعم الله ومن ألاء الله على العبادي بأنه بيعا وشراءا في هذا يكون يكون على على الحل لأنه سخره الله قال ولتبتغوا من فضله هذا وجه الشاهد وجه الدلالة كما قلنا بأنها على الإطلاق ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقص مقيد يقيده من من أيضا على على أن القص في المعاملات الحل قول الله تعالى قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق والرزق يتداولونه بالمعاملات الحادث الناس بعضهم لبعض الرزق يتناولونه بالمعاملات قال قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أيا الله أذن لكم أم على الله تفتنون وهذه نزلت إنكارا على من يحرم على الناس ما أحله الله وعلا فإن الله بالأصل أحل لهم فليس لكم أن تحرموا عليهن إلا, إلا ما دل الدليل بالنص عن رب العالمين أو على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد قال الله منكرا على هؤلاء أيضا ولا تقولوا لما تصف سنتكم الكاذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله, الله الكاذب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم شيء ليس فيه دليل ولذلك أنت ترى كان ابن عمر رضي الله عنه رضاء لما اشترى زيتا وهو في مكانه اشترى امتلكه الآن فجاء من أربحه فيه دراهم فقال بعت فقال رجل اشتريت فوجد من يضرب على ظهره فقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو الآن لينهي مسألة الأصل الإباحة قال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من ابتاع من طعاما فلا بيعه حتى ينقله حتى يحوزه حتى يملكه يعني يملكه ونا يقبضه حتى يقبضه والمعنى يكون تمام الملك لأنه في هذا قد ملك لكن الملك ناقص تمام الملك لا تأت إلا إلا بالقبض وأيضا في قوله في قوله تعالى قد فصل لكم محرم عليكم قال المحاز هذه الآية فصل الفرض وفصل المحرم وبقي مسكت عنه وهو على على الحل أما السنة فكثير عندما قال النبي صلى ما بالوا أقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كله. لا ليس هذا دليل. هذا علينا ليس لنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وفي رواية في الترمذي كانت ضعيفة لكن مستأنس بها. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حراما حلالا وأو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حراما حلالا أو أحله حرم. عندما يقول المسلمون عند شروتين إباحة الأصل في ذلك إيش الأصل في ذلك الإباحة الأصل في ذلك فهذا فيه دلال أيضا على أن الأصل في الشروط الإباحة ما لم يدل الدليل على على الحرم ما لم يدل الدليل على على الحرمة وأما الكتاب حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفي كتاب الله الحل لكن ليس في كتاب الله يعني أتا بما خالف كتاب الله كاشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها هذا شرط باطل هذا الشرط شرط باطل مفهوم؟ عندكم شيء؟ إذا جاءت زينب فقالت لزوجها أشترط ألا تتزوج عليها العلماء وهذا جمهور الفقهاء يقولون يشترط عليها والشرط ساقط الشرط باطل والشرط ساقط الشرط باطل فنقول أنه خالف, خالف ما جاء النص به وغجاء النص بقوله تعالى, تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل وثلاث ورباع يبقى لنا الكلام على مسألة ممكن يا شيخ مع معك معك أنا أريد المناقشة ده أنا أحبها أيضا لو توقفني في شيء تحت أمرك تفضل هذا الشرط يا شيخ لم يحل حراما ولم يحرم حلالا لا حرم حلالا ولم عن بعض هو ما ما في هذا أن الرجل يتنازل عن بعض حقه ليأجل أن يتم الزواج. أولاً مسمو. مثلاً عن حقي بمحظي إرادته. أأولاً مسموك؟ أحمد أنيس. أحمد أنيس. الآن هذا كلامه يعني... كلام فلسفة والفلسفة عندنا لا تساوي شيئا أولاً قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلاً ثلاث ورباع جاء لاصطفي النكاح وهو الحل والإباحة. عندما تشترط عليه شروطا هي تشترط عليه الا الا يتزوج منعته مما احله الله لما منعته منعته لكن هو منت أصبر, اصبر اصبر بس. تعلم لما تسال سؤال يسير تجيب اجابه يسيره ولا تزيد منعته لما منعته منعته اذا نحن نظرنا ينصب في الحكم عليها لا عليه هو وان فالقاعده العامه أن كل صاحب حق له أن يسقطه المرأة لها أن تسقط المبيت المرأة لها أن تسقط النفقة وزواج المسيار يصح على على تين ال ال فهمني النظر هنا في الأحكام نظر على على ينصب على فعلها لا على فعله وأنت لولا أنك لا تحور ولا تكور وما عندك دوما لقلت لك هذه حيلة غير غير مقبولة لأنك أحالتني على إيش على فعله لا على فعلها والكلام في الإنكار على فعلها لا على فعله وفعلها المنع منعته من شيء أحله الله أحله الله لها فهمت؟ خير. أحسن الله عليك فإذن هنا نقول بأنه أي شرط أي على الحل إلا ما يأتي من كتاب ربنا أو مسنورة نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان أنه ممنوع فإذن لا يعمل لا يعمل به يبقى لنا مسألة كل هذا تمهيد كما قلت للدخول في هذه معاناة المعاصرة وقلت لكم أنه لا يمكن أن يتكلم في المعاملات المعاصرة إلا من أتقن وتضلع في باب فرق المعاملات لما لأن كل نازلة سأبين لكم كل نازلة من النوازل لابد أن يكون لها صورة من صور المعاملات الأصيلة في كتاب في كتاب ربنا توافقون أم تخالفون فتناقشون وإن وفقتم بالدريعة بالدليل على ذلك ما بكم توافقون أم تخالفون يا دكتور نعم اسمعك حبيضك الله أنا تسمعني على الكينعي أقول أنا في الحالة الأولى في حالة الشرط فيما يتعدى بخصوصية الآخر يشترط عليه في يوم في جميع الأحوال أم في خصوص في خصوصيات ما جاء الناس في الزواج نعم هل نستطيع أن نقول هذه الجلسة نمررها لأن الزواج وحاجة الرجل وإي وما تحت يعني تصرف كما أمر الله عز وجل وأنه ما طالب من النساء وهكذا هل الجاعدة تنطبق في هذا النص أم نعممها في جميع ما يختصر عليك أي إنسان شرط ما في خصوصيتك نقول هذا الشرط باطل وما ولا ينعقد به هو طبعا إذا كان الشرط كما قلنا إذا أخذنا التصرف المر وهددنا الشرط أصلا جاء ما يخالفه في الشرع في الظاهر حنعمن إن لم يكن القراءة المحتفة تحكم في هذا الباب وإلا سأقول لك شيئا الحنابلة ينظرون بغير هذا النظر لأنهم عندهم دليل قرينة من القرائن التي تجعلهم يحولون المسألة على القرينة بأن نفس السلام قال يعني أوجب ما استحللته أوجب ما يكون رفاء به من العقود أو من الشروط ما استحللتم به الفروج يرونه قرينة فالمسألة هنا قد يكون التأصير العام الذي نأخذه على ما قلت حضرتك لكن القراءة المحتفة التي تحكم. نعم أحسن الله طيب. نعم نعم, نعم. عليكم. سألت أنا سؤالا نريد الجواب تفضل حبيبي تفضل الشيخ ليش ما ننطبق ما ينطبق حافظ ومثل ما ينطبق المرأة هي إذا تنازل تنهقها في المبيت وأنها فقط على حق الدب. الرد عليه تنزل على في التعدد عليه ل ل لأمرين لأمرين اثنين الأمر الأول أنه قد جاء الدليل على المرأة ولم يأتي الدليل على الرجل كما قالت عائشة الله عنها أرضاه فلاجناح عليها في افتدت به قال المرأة تخشى تخشى من إيش من شو الرجل فتسقط عنه النفقة والمبيت من أجل أن يصلح ما بينه وبينها وهذا يسمى المصالح و الدليل في ذلك فكان الأيسر على المرأة أنها تسقط ما من حق، لكن الرجل لا يستطيع ان يسقط ما له من حق، لأن لأن لأن شوفونا الفاضل في هذا، لأن الرجل في تحقيق ما له من حق يوافق عيون مقاصد الشريعة، أما المرأة فلا، لأن الرجل لو لو أسقط هذا الحق عطل عيون مقاصد الشريعة، ومن مقصد شريعة تناكح وتكثر فإني مبين بكم الأمم يوم القيام، ومن من ومن مقصد أكثر من امرأة لا امرأة واحدة، لا سيما وأن في آخر الزمان الفتن أعلى مما تكون. وأعم وأطب تسع من النساء رجل واحد فيهن أو, أو ولي لهن مفهوم فيبقى هنا عيوم مقاص شريعة مع الرجل لسه مع المرأة فلذلك قلنا القائل مختفة تثبت هذا الباب فلما جاء الدليل على المرأة دون الرجل قلنا يبقى الأمر على ما هو عليه والدليل الذي مع المرأة هو الذي نستعمله والأمر الثاني النظري هو مسائل عيوم مقاص شريعة التي نتحقق بها لأننا نمشي مع الأدلة التي جاءت لتحقيق مقاص الشريعة فهمتم؟ أخرجتمون على السؤال الذي سألته لكن ما يهم الآن وصل لكم هذا الباب ولا ما وصل نعم نعم واضح الحمد لله طيب أقول فقه المعاملات نحن نقول لهذا طريق فقه المعاملات مبناه على العلل على العلل وأن النظر كما قال شربي الأصل في العبدات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات للمعاني أما الأصل في العادات التفات معاني ولأننا نعلم بأن مقاصد الشريعة من أعظم مقاصد الشريعة هي إيش حفظ ضرورات المال الخمس من من أعظم مقاصد الشريعة حفظ درات الخمس ومن درات الخمس حفظ إيش المال وحفظ المال هنا سينظر فيه في مسائل الوديبات والتحسينيات وأيضا الحديات فتحقيق مقاصد الشريعة يجعلنا ننظر نظرة تحليلية لما يكون في مسألة المعاملات لا سئما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بين أن المسألة على التعليل عندما قال إنما البيع عن طراض ولقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة, حاضرة تديرونها بينكم الآن الأخرى إلا أن تكون تجارة عن, عن طراض منكم وأيضا لما قال, قال قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فالأصل في مبنى فقه المعاملات هو مسألة تحقيق المقص الشرعي وهي على التعليل أنها على التعليل بتحقيق المصالح وضر المفاسد لذلك أنت ترى لو كان لو كانت في المعاملة مصلحة ومفسدة والمفسدة أعظم يأتي الشرع بإيش بحسمها وبتحريمها ولو كانت هناك مفسدة ومصلحة والمصلحة أكبر يأتي الشرع بتحليلها أضرب, أضرب لكم مثلا في الأولى وأنتم تضربون لي مثلا في الثانية بعد بعد الموافقة على القاعدة العامة أن الأصل في المبنى المعاملات على التعليل لتحقيق الحكم ومقاصد الشريعة قلنا بأنه لو كان في المسألة في المعاملة فيها مفسدة وفيها مصلحة والمسدأ أعظم فإن الشريعة يحسم المدة ويغلب على الأعظم وإن كانت العكس المصلحة أعظم يأتي الشر ويبيح هذه المعاملة الأولى مثل ذلك الخمر الخمر فيها مصلح ومصلحة الخمر بعض الدراهم التي تؤخذ عند البيع الشراء قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير يقول فيما اسم كبير ومنافع الناس لا ننفي المنفعة لكن هي منفعة شخصية ولذلك علماؤنا يقولون أن الشرع إذا نظر نظر على العموم قبل الخصوص العين تنصب على العموم لا على الخصوص فيقول الله ربنا في كتابه يسألونك, يسألونك عن الخمر والميسير يقول فيهما اسم كبي وما نافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما لما قال اسمه أكبر من نفعهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعرض بالخمر ثم نزل التحريم إنما الخمر والنصير والإنصاب والأزلام يريد من عمل الشيطان فجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسير وأصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن لابد أن نقول انتهينا ربنا انتهينا ربنا فهنا التعليد ظهر الآن التعليد ظهر في التشريع ولأن الله تعالى حرم الخمر قل لما حرم الخمر لحفظ العقل وحفظ المال والمسددة أعظم من المصلحة التي تكون مصلحة خاصة دون أن تكون عامة فلذلك حرمها أيضا الربة الربة في مفع نعم في مفع ومنفعت لهذا المرابي يعطي مائة أخذها بعد شهر مائة وعشرين هي ولكنها منفعة تؤدي إلى مفسدة أعظم مما تكون الظلم والقهر على الفقراء وزيادة فقرهم وزيادة النكال والتكبيل عليهم في مسألة الديون فتغرقهم وتودي بهم وتعلمون مزلة الدين في هذا الباب إذا هذه مفسدة عظيمة جدا فنقول المفسدة أعظم من المصلحة فتغلب المفسدة وتعامل بها تغلب المفسدة وتعامل وتعامل بها يبا إذا إذا, إذا كان إذا قلنا بأن هذه المعاملات يعني مبناها وأسها وأسسه وأساسها التعليل فلتحقيق مقاصد الشريعة هذا بالنسبة للمعاملة التي غلبت عليها المفسدة جاء الشرع بحسم المادة وبتحريمها أريد منكم مثلا في معاملة اختلطت بين الحلو والحرمة وجاءت الشريعة بتحليلها وعليكم السلام وصلوات وبركات. مسألة العرائة. مسألة العرائة هي مسألة استثنائية طبعا لكن تفضل. ها. فيها إيه نعم الاستثناء جاء من الأصل فيها. الأصل نعم. فيها الحرم العرائة أصل فيها نورها. يا جهالة. نعم. فجاء الشغل يبقى نقول فيها مفسدة ولا ما فيها مفسدة؟ العراية العراية ممتاز, ممتاز الله عنك عمر. فيها فيها مفسدة, مفسدة وسيلة الرיבה ممنوع والربا في ما في من في ما في من المظالم. في فيه من القهر صحيح وفيها مصلحة ما المصلحة؟ هي المصلحة؟ أن الرجل الذي يملك مالا الذي يملك تبراً ولا يملك مالا ويريد أن يتفكه بالرطب نفسه تهفو إليه وأهله نفس الأمر وأولاده وما ما معه مال فأباح له الشرع في جزئية معينة قليلة قليلة صح؟ نعم المصلحة أعظم من المثلاً كيف؟ قلنا هناك مفاسة عظيمة جدا أن لم يكن المصلحة إغناء هؤلاء القوم وعدم تعدل النظر إلى غيرهم بحقد أو بحسد وأيضا عدم طلب طلب ذلك من عند الغير لأنه ممكن يتحيل وممكن يتعدى على غيره ماله فقلنا إذن هنا المصلحة أكبر فإن كانت المصلحة أكبر قلنا الحمد لله جزاكم الخير الحمد لله رب يحفظكم أعذرون أعذرون على التقصير. المصلحة أكبر، فقدمنا المصلحة على المفسد وقلنا بالحل. أيضا من ذلك من ضرب الأمثلة على أن المعاملات مبنها على التعليب، على التعليب. لم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. لما في في من المنازعة وفي ما في من المفسد ووغر الصدور وأكل أموال الناس بالباطل. بيع ما ل... ما ليس عندك. أنت بيع ما ليس عندك. أنت بيع ما ليس عندك. هذه مادة نزاع، مادة نزاع ستربح ما لم تضمن، فتشابه أكل الربا. فتستمر ذلك فتصل الى الربا شوف تشوف الشرع بيحسم الماده كيف انت بعت ما لسه عندك ستربح ما لا ما, ما لم تضمن لانك الهاتف الذي يعني اتصلت بالوكاله او بالدكان اللي بجانبك قال الهاتف عندي خلي الرجل ياتي ياخذه وانت بعت واشتريت طب نعم <تصفيق> نعم ماذا قلت ماذا قلت؟ السلام عليكم. ماذا قلت؟ طيب فتح قطع ممتاز شرنا بارك الله فيك لعله ما يقبل بالخطا طيب طيب ممتاز قلنا نهى النبي سلام عن بيع مال لم يملك وربح وربح ما لم يضمن فربح ما لم يضمن هذه فيما نفست عظيمة جدا أولا هي ذريعه إلى وغر الصدور إلى التحاسد إلى التضاحر إلى التناحر إلى التضابر الثاني انها وسيلة ما ينطق يا حاج يا دكتور اغلق اغلق اللميس اغلق الميك ايضا هذه وسيلة إلى أن يستمر الربا لانه في ذلك عندما يربح مالا من يضمن كانه المال وأخذ زيادة دون دون يضمن شيئا لأن الهاتف لو حدث له شيء الضمان على صاحبه الأصيل لا على هذا الم... ال... الباع الذي باع بالهاتف فقط رب يرضى عنكم حفظكم ربي هذه مشكلة ثانية هذه مشكلة أخرى نعم فيكون هنا الشرع جاء بالتعليق كما قلنا ما أباح عقدا إلا وفيه المصلحة وما منع عقدا إلا وفيه المفسدة كما قلنا أن المبناء على التعليل وكل صورة مستحدثة ستكون وتدور على فلك هذا الباب ننظر فيه المصلحة ومفسدة وننظر فيه كيف تحقيق مقاصد الشريعة أو عدم تحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب القضايا التي لا وحية فيها فيها اشتهاد القضايا التي لا وحية فيها, فيها حتى نتكلم إن في نوازل الآن سنتكلم عنها القضايا التي لا وحي فيها أنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي حتى الأسئلة ما كان يجيب عنها إلا بوحي قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما قل يا محمد قل قل قل قل فهو تولى الإجابة الله جل في علاه فكانت المسألة دائرة على الوحي التوقف يعني طب المسائل التي لم يأتي الوحي فيها نقول هذا فتح فتح المجال السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم دكتور بالنسبة لمسألة بعمل يملك في في مسألة ان واحد يتعمل مع مصنع مثلا سراميكا هو المفوض لو كان سؤالا كنا نرجعه حبيبي لو كان سؤال كنا نرجعه الاخر للمحاضرة لكن انا معك الآن قولوا بس لو في اسئلة اجعلوها الاخر للمحاضرة فإني تفضل هو نفس الموضوع في نفس حته بيع ما يملك يعني طب اتفضل هو طب بيبيع بي بيحمل من مصر المصه البضاعه وبيديها للمراده ان يشتريها بيقول له عمو هل هو يدخل في حب الوضع ما يملك ماذا فعل ما يملك السيراميك او البلاطه لا معلش اقعد عليه اقعد عليه الصوره مره ثانيه كده واحد يجيب من مصنع سيراميك او ما او بلاط او اي مصنع يعني بيشتري للزبائن ايوه هو هو تملكه نقلوا ولا ما قالوش تملكه لا, هو لا يمت... يمت... تملكه وال... لما صاحب مثلا مثلا مثل اسب... بس اصبر لي هو, بس. هو الآن بيذهب للناس على انه ولا على انه, على أنه وكيل لا بيزاد الناس على سنو يجيب لهم البطاعة لحد البيت انه باقع يعني؟ أوه. طب انا, أنا اسألك سؤال لما بيبيع بيبيع من العشرة اللي قال عليها صاحب المصنع ولا بيبيع زيادة؟ لا لا في اتفاق بينه وبين صاحب المصنع انه مثلا ياخدها بعشرة وبيعها بعشرة ونص طب هو كده مش بائع يبقى ما يجس لا يروز هذا الكلام يعني الحرمة ال ال الحرمة النوا بيع مالا يملك بقى مالا يملك المخرج لهم من هذا الباب هو إنه يكون وكيل لو صاحب المصنع لو صاحب المصنع طب أنا اسكت عشان تاخد الإجابة الإجابة دي هتفيدك لتصح هذه المعاملة ماشي ماشي لتصح هذه المعاملة أن يصبح وكيلا للبائع ده. يقول له اذهب فبيعها وكيلا للبائع في البيع وينتهي الامر وياخد وياخد الفلوس اللي بس لا هذا هو حتى تحل له ممتاز جزاك الله خير عليكم عليك عليك عليك طيب عندنا الصوت الصوت عايزين ننتقل أنا, أنا سأترك لكم مساحة ربع ساعة كاملة للأسئلة هذا آخر سؤال حتى أنتقم لآخر نقطة وبعدين تكون الأسئلة تفضل طيب دكتور إذا صاحب مثلنا قال لي وكيل هذا تلام هذه السلعة أو هذه الأرضية يعني أنت هي أنا أميت من مئة ألف وأخذك ما شئت عشرين ألف أعترأ ألف ألف أعترأ هذا ما فيش قبل شيء في هالشيء؟ إنه يقول له هذه السيارة أنا ما أريد منها إلى مئة ألف بيعها أنت بيع عشرة بيع عشرين الزائد لك صح؟ صحيح هذه الصورة؟ نعم هذه الصورة اختلفوا على ما جمور العلماء يرى المنع في ذلك لأن فيها جهلة ما يعلم ما يعلم ما يأخذ منه الوكالة وأنا أقول بصحتها وشيخ الإسلام كما يقول هذه من باب الجوعالة فيصح ذلك. وهنا كما قلنا التاصيل العام في المعاملات على الحل ولم يارد ذريعه حرمه ان قال ان قال بانه هناك جهاله نقول هذه من الجهالات التي تغتفر والجعاله الجعالات الجهالات فيها تغتفر فهمت أحسن الله إليك تحت جزاك الله خير اذا نقول في النوازل لا بد من الاجتهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يسأل عنه سواء في المعاملات في العبادات يترك الأمر لإيش للشرع للوحي وما ينطق على الهواء الوحيوح يسألونك عن المحيط يقول هو اذن فاحتزل النساء في يسالونك عن الخمر وما يقول فيما اسم كبير ونفع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العف فالله هو الذي يتولى الإجابة هناك نوازل نزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها فإن كان في العبادات اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجتهد نعم له أن يجتهد كما أن الصحابة لهم أن يجتهدوا حتى في عصر النبي وأقد اجتهدوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يفيدك أن الشرع الحنيف فيه مرونة حتى تعلم المستجدات في المعاملات لها, لها من التأصير العام في مسألة النظر والاجتهاد والتخريج تخريج الفروع على الأصول كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الدين هو الذي يجتهد والشرع يأتي إذا جاء الشرع بموافقته صار تشريعا وإن جاء بعدم الموافقة صحح ذلك طيب وأما أمور الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم بامور بأمور دنياكم قد يرى منها شيئا ويظهر خلافه بعد ذلك كما في حديث التأبير فهذه مسائل مسائل الدنيا لها اشتهادات نعم لكن لها تأصيلات عامة لأن الاجتهاد ليس مطلقا الاجتهاد ان تلحق النظير بالنظير وتعلم يقينا عند الطلحق النظير بالنظير فإن فإن الأصل في ذلك أن الشرع لا يفارق بين بين متماثلين ولا يسوي ولا يسوي بين مختلفين ولذلك ترى كثير من الصحابة اجتهدوا في مسأل مسائل المعاملات والعقود عندما جاء ابن مسعود جاءوا له وقالوا الرجل عقد على ملغه فمات عنها ماذا لها يعني هو الان لا دخل بها فيكون زوجا داخلا ولا هو طلقها فتكون مطلقة ولا هو خاطب اصلا واعد هو زوج غير زوج فوقف ابن مسعود قال ليس ليس لي عندها ليس ليس عندي لي لي فيها دليل شهرا كاملا يرجعون عليه ثم قال غدا فقام فاستقر ربه ثم لما جاءوا قال أقول هذه المفاوضه قال اقول لها المهر كاملا انها زوجة لها المهر كاملا وعليها العده لها زوجة وايضا لها الميراث لكن ما جعلش لها النفقه لانه الميراث يكفيها ولها الميراث فيا لها لها الثمن ميراثا ولها العد وعليها العده كاملا ولها المهر من القام رجل قال هذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في في فلان بنت فلان برع بنت واشق فخر ساجدا لله تبارك وافق, وافق النبي صلى الله عليه وسلم وكم وكم من مسائل اجتهد فيها عمر واجتهد فيها ابو بكر من المعاملات بالذات بيع امهات الاولاد ايضا في الكلام على مساله المضاربات لما قال لابنه لما أخذ المال من أبي موسى الأشعري واستعمله قال له ليس لك فيه من الربح هو أصله وربحه في بيت مال المسلمين حتى قام أبو عبد الرحمن, عبد الرحمن بن عوف يعني قام طبعا ابن عمر لما قال عمر ذلك سكت ما نطق قام بلال قال علامة أمير المؤمنين لو ضاع المال منا لضع منا يبقى الخرج بالضمان فتدخل عبد الرحمن بن عوف وقال اجعله مضاربة اجعله مضاربة هناك اجتهدات اجتهد فيها الصحابة في هذا الباب على المسائل المستجدة الحق أن المسائلة فيها تخريج يعني التخريجات الفقهية وأصلها في هذا الباب لأن العلماء اهتموا بمسائل التخريج الفقهي على أساس أنك لما ترى مسألة تخرجها على ما كان من التأصيل للعلماء التخريج أصله النفاذ عن الشيء والثاني واختلاف اللونين تقول الأول فقلنا خرج يخرج خروجا والخروج نقيد الدخول معناه الإبراز والظهور وأما أصل الثاني فالخرج لونان بين سواد وبين وبين بياض والحق أن التخريج في أصل اللغة يطلق على اجتماع أمرين في شيء واحد هو استخراج اجتماع عمرين في شيء في شيء واحد. أما في أصطلاح الفقهاء تخريج هو تخريج الفروع على الأصول. التخريج هو تخريج الفروع على الأصول. استنباط الأحكام من الأصول والقاعدة الكلية وكل فرع يرجع إلى, إلى, إلى, إلى الأصل. كل فرع يرجع إلى إلى التفصيل. فاكون تخريج. طبعاً عندنا كثير من العلماء قد خرجوا مسألة اهتموا جدا بالتخريج. نعم منهم الامام عبيد الله بن عمر الدبوسي في كتابه تاسيس النظر وايضا الزنجاني كتاب تخريج الفرع على الاصول انا درسته كله فضل الفعل. الله اللهم الأسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله وعندنا أيضا الإثنوي والتلمساني وكل و... و... هؤلاء قد قط... اهتموا جدا بتفريع أو تخريج الفرع على... على الأصل هذه المسائلة مسائل في قواعد كلية القاعدة كلية هذه كلها في تصرفات معينة في العلماء في العقود ستجدها مستغربة يعني احنا قلنا مثلا شوف سابيل لك ايش تخرج فوق على الاصول قلنا بان حسم الماده وسد الذريعه هذا اصل من اصول المالكيه والحنابلة ثم تاتي وتراه وترى عجبا في امرين الامر الاول ان العقد الذي يحتوي على شرط الربوي الحنابلة كالحنف يقولون بجوازه إن استطاع المرء أن يفوت من الشرط ربعه وهذا يخالف التأصيل العام الذي عند الحنابلة من سد الزريعة هذا هذا يخالف التأصيل العام من حسم المدة وسد سد الزراعة لأن هذه زراعة ووسيلة إلى الوقوع في ربه وأصول الحنابلة حسم المدة وسد وسد الزراعة عامة هذه مسائل قوية جدا لكن الذي تضلع العلم فيها يعرفه يا أخي اغلق المايك يا أخي اغلق المايك يا ربا عبد الرحمن هذه التخرجات كما قلنا فائدة كبيرة جدا على أساس المسائل التي في الساحة المستنزلات لها صور في القديم فيطابق عند المطابقة يأتي بالحكم ولا نريد أن ندخل في هذا الباب يعني عموما في مسائل التخريج على قول الإمام هذا ما نريد أن نتكلم فيه لكن نحن نتكلم في مسألة مهمة وهي التصدي إلى المعاملات المعاصرة الوقاعة في الوجود لا تنحصر فلا صح يدخلها تحت الأدلة المحاصرة ولذلك يحتاج, أو يحتاج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره معالجة هذه النوازل المستجدات في القضايا المعاصرة لابد لها من علوم يكون قد أتقنها أطقن من تصدى لمثل هذه النوازل منها أول الكتاب أن يكون قد أتقن الكتاب يعرف مواقع آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وأسباب النزول والمكي وغير ذلك وأيضا الكلام على على, على الإجمال والتبيين والكلام أيضا على التعليق بالتحريم والكلام على الوسائل والمقاصد لابد أن يكون عالم ذلك بالقرآن العلم بالسنة النبوية يعرف مواقع حديث الأحكام وستطيع أن يعرف الضعيف منها من الصحيح وأيضا يكون متقنا في باب الجرح والتعديل إن توقف الحديث على راوي واحد يختلفون فيه درحا وتعديلا ترى هذا عنده يستطيع أن يرجح ولا يكون مقلدا تبعا لغيره في هذا الباب ولابد أن يتقن مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف. ولابد أن يكون ممن من أتقن اللسان العربي على الأقل استقامة اللسان ليستقيم الفهم نعم وأن يكون مطقنا في باب أصول الفقه وهذا من الأهمية بمكان. هذا من الأهمية بمكان. كان وأيضا يكون لديه إيش؟ وذكاء راقي في هذا الباب حتى يكون فقيه النفس قد تجد فقهاء لكن لا تريد فقيه النفس يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة ويستطيع أن يلحق الفروع بالأصول ويستطيع أن يطبق القاعدة الكلية تطبيقا صحيحا على الجزئيات التي تنزل تحتها وأن يكون ممن تضلع في الكلام على مقاصد الشريعة لأن هذا الباب كله في تحقيق عيون مقاصد الشريعة وهذه ليس أي أحد يستطيع أن يصل إليها ويستطيع أيضاً أن يخرج الأحكام من المسائل المنصوصة عليها يعني في فقه المجتهدين العامل الأخير مهم جدا حتى نقول أنه يستطيع أن ينظر في النوازل وأن يتكلم فيها لا بد أن يكون ممن له أيضا معرفة وإتقان بالواقع لا بد أن يكون كذلك فالتخصص في هذا الباب هو الذي يكون فيه إشراق وشمس عالم مجتهد نستطيع أن نرجع إليه في هذه المسائل، أعظم ما يكون عملا يعني في في أن يبحث في القضايا المعاصرة أول شيء لابد أن يكون رجلا له علاقة مع ربه. يعني إيش؟ يعني يكون رجل له إيمانيات معينة، يعلم أن التوفيق من الله دارا في علاه، ويعلم أن المسائل المستجدة مسائل عوية وعظيمة. ويعلم أنه سيوقع الرب ربه جل في علاه فتبقى بينه وبين الله علاقة يدعو الله ويستخير وينظر أدخل في أتكلم عن هذه لا أتكلم هل أضيق على الناس هل أضعهم في الطريق الصحيح أم لا هذه مسألة مهمة جدا مسألة الثانية أن يكون له فهم دقيق يعني يكون ذكيا له قريحة وقادة فالذكي هو الذي يستطيع نصير يصل إلى هذه المسائل وأن يكون أيضا ملم بالواقع والموضوع الذي يتكلم فيه حتى يصير من أهل ذكر القول لا تعلم فسأله ذيك الكتم لا تعلمه الأم المهم جدا تحليل القضية المركبة إلى عناصر أسية يستطيع أن ينظر فيها بـ بـ بـ يعني بضوابط الشرائع ثم يسقط ذلك على على النصوص الشرائع ينظر في الكتاب والسنة مما يكون له باب في هذه المعاملة لا سيما أيضا أقوال الصحابة فلابد أن يكون متضليا في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في هذا الباب ولأن اجتهادات الصحابة تفيده جدا في هذه المسألة وينظر لها أصول في المذاهب الأربعة أم لا لاسيما المذاهب الأربعة ترى مذاهب الفقه لاسيما المذاهب الأربعة يعني ينظر هذه المسألة مظانها في كتب الفقه وينظر أيضا في من سبقه من العلماء كيف وصل إلى إلى كلام في هذه المسألة ثم ذلك يحقق مقاصد الشريعة التي جاءت بذلك هنا نقف عند هذه المسألة المهمة جدا وهي مسألة المجتهد إلى النظر في المعاملات المعاصرة ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بالمعاملات المعاصرة لسيما المسائل المهمة في الأوراق البنكية أو التصرفات البنكية وأيضا في الحقوق المعنوية والكلام على مسألة النقود في العصر الحديث والحقها بغيرها ومسائل البورصة سإن شاء الله نتكلم فيها باستفادة بإذن الله تعالى لو في عندكم أسئلة تفضلوا بس ورقة. ورقة. نعم نسأل الله أن يرزقنا ذلك نسأل الله أن يرزقنا ذلك جزاكم الله خيرا نسأل الله عليك يا رب يكون معاكم الاخوه اللي يعني وفي اسئله تحت امركم يا رب امين تفضل اخي تفضل حبيبي تفضل وان اشارتك الله فيكم. إن شاء الله يأتيك البحث أنا سأتصرف على عبد الرحمن بحث كامل مصور سيصل لهم يا ريت يوزعوا لكم بإذن الله عليكم السلام وبركاته تحت أمرك معاك أبناء الله أشهر هل يعني الصباح المختفى الال الطرق بشروط المعاملة خليه أنا أنا ما ما فهمت ما سمعت إيش خدت إيش خدت نقول حل نستطيع أن نختصر الشروط شروط المعاملة الصعيرة بيننا براصين وأن تكون الال هلا واضحة قد نقول قد نقول بدل بدلا من ذلك نقول الأصله في المعاملة الحل لا شروط ولا قيود هذا أصله في كل المعاملات حل نعم نعم أحصل الله ليك طيب. عليكم عليكم السلام عليكم دكتور عليكم السلام كيف؟ لو دكتور لو في معاملة كانت موجودة بقى مثلا 5 أعوام نعم والنهاية المعاملة إن اللي ما نشترى سلعة عليه دين مثلا بألف جنيه نعم حاليًا في اختلاف في ال في ال يعني جنيه من خمس زين حاليًا الألف جنيه لا لا قيمة لها هو مم. عايز يدفع المبلغ بقى عايز يدفع ألف جنيه ألف ولا ألف يعمل موازنة طب هو صبرًا هو أخرها لما لما أخرها لما أخر الألف لعله مثلا لعله هو كان في منع يمنعه الدفع إيش المنع أخبرني نعم؟ إيش المانع الذي منعه من الدفع مثلا على سفر أو ما شابه ذلك هل هل استأذن منهم ف فاذنوا لا لم يحدث مواصله بينهم بينهم لم يستأذن منهم وكان في أجل مضروب بينهم لا لم يكن فيه أجل وكان شرى شيء بالقسط وما و... مش معقول بالقسط ما تكونش فيه سبب مش اجل لازمي. استاذي مش معقول ليس معقولا أن يكون اشتراه بالقسط منجما إلا وفي أجل مضروب بينهما أيوه مع مع 12 شهر 13 ويدفعهم؟ فالفترة دي عدت طيب خلاص, خلاص يعني يعني كان, كان في أجل أنا طب يعني كان في أجل وهو تعداه تخطاه تجاوزه؟ آه وتأهه نتكلم في مسألة دوب الفرق العقلي أنا س... خلاص فهمت سؤالك ففف تمها لتأخذ الإجابة نعم جزاك الله خيرا حبيبي حبيبي المسألة هنا اللي تعلمها جيداً المسألة هنا الكساد لا يؤثر في, الـ في, الـ في الأموال زيادة ونقصانا يعني هو ليس ملزما أن يعطي فوق الألف لكن هنا في أمر آخر أنه حبس المال عن الرجل مدة الأجل فلم يعطيه المال فألحق به الضرر هنا يحكم عليه بإزالة الضرر أهل العرف يقولون هذا الألف الذي كان سيأتيه في شهر 12 جلس الرجل ثلاث سنوات لا يعطيه الحقبي ضرر ثلاث سنوات بعمل الألف يصل إلى كام؟ ألف مئة ألف مئتين ألف سلاثمائة فيعطي ألف خمس ألف, ألف, ألف تبقى يبقى هنا معناه رفع الضرر عن المتضرر لا أنه بتحريك العملة لأن العملة هذه ليس فيها تأثير الكساد كأن الجائحة أحسن الله, الله خير أحسن الله, الله خير. بارك الله فيك السلام عليكم وصلى الله وبركاته عليكم السلام وبركاته. أسعد الله ومساك الخير يا دكتورة. أنت أنت فوق رأس حبيبي. رب يرضى عنك. آمين آمين, آمين. وبارك الله فيك إن شاء الله. سلام وبركات أنا في سمعنا إن شاء الله. آمين واعلمنا وإياكم يا رب. دكتور عندي سؤال يا شيخ. أنا بالنسبة للمعاملات يعني الحالي أو المعاصرة إحنا في الفترة الآن الأخيرة. نعم. مثلا يعني اشتريت سلعة. نعم. اشتريت سلعة. وطبعا الشراء كان يعني يعني الشراء يعني عن طريقة يعني يعني مباشر يعني سلمت المبلغ واخذت السلعه مباشره ممتاز و ولم و ولم استخدمها يعني ممتاز يعني معي جلست يعني جلست اسمعي يعني مده شهر تقريبا من شرائها ممتاز. ولم استخدمها فا أردت أرجعها إلى المحل نفس المحل الشراء. معلش ليش ما ليش ما قلت عاد عليها ما قلت أنت شريتها أعطيت المال وبعدين؟ أيوة أخذت السلعة. طيب وبعدين؟ أخذت السلعة ويعني بعد مدة من الزمن يعني خلاص يعني عندي يعني السلعة لم أكون محتاجها. جلست معي مدة شهر. ماشي. تستخدمها يعني مثل ما هي في أكياسها وكل حاجة. طيب وبعدين؟ فا يعني قلت قلت إنه طالما إنه لم أستفسر منها ووو تجلس معي هكذا وتتلف وهي جدية فقود خلينا أرد مكان الشراء وأسترد مالي. طيب هو يسمح بذلك؟ هو يسمح بذلك؟ نعم. نعم رجعت إليه طب تفضل. أيوة ااا إشكالية هنا دكتور. تفضل. سلعة يعني لا أحتاجها وجلست معي فيعني ما أتمنى أن أجلس معي مدة أكثر حتى لا يتسلف وأنا لا أستخدم أول ما استبد منها فأردت أن أردتها وأسترجع معي فالاشكالية دكتور إنه أول ما رجعت لي لكي أسترد القطعة قال لي يعني مضى عليها شهراً وشهراً حسابات الشهر الماضي تم نعم نعم طب تفضل أكمل أيوة فقال لي أيوة فقال لي حسابات الشهر الماضي تم رفعها ولا استطيع أن أرد لك النقود فهل يعني في هذه الحالة يعني يعني يعني هل ولم يعني ما كان يعني هناك شروط أو إنه مثلًا لا ترد ولا تستبدل يعني لم أذكر طيب, طيب، يعني معلق طيب طيب هنا الآن الآن أخي الكريم حاضر أنت دخلت ووجدت السلعة فاعجبتك فأردت أن تشتري فعرضت البيعة الشراء والبائع قال لك نعم أبيعه وانت قلت قبلت قبلت تم البيع بذلك. لما تم البيع وانتقلت السرعة في حوزاتك وتملكتها بنقلها صارت ملك لك على عين لك والمال صار ملك الله بعدما قبضه منك. فإذا وتفرقتما من مجلس البيع صار البيع لازما ليس لك الرجوع الرجوع له وجهة شرعية أخرى اسمها الإقالة. وقد قال من أقال مسلمين أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هذا ليس واجبا ليس واجبا ولو ما حتى اختلف في الإقالة هي فسخ ولا, ولا بيع عشان يزيد أو ينقص طيب فلو قال لك أنا لا أرد لو قال لك لا أرد السلعة القول قوله طيب يا دكتور أنا اشتردت عليه أثناء الشراء اشتردت قلت ايش قلت, اش قلت ما قلت ليش في العقد هذا ليش ما قلت لي أول ما تكلمت أنت اشتريت شويت منها أشياء، قلت له قلت له الزائد من هذه الأشياء أرده. أيوه طالع لي ما في مشكلة. هو إيش قلت؟ اسمعي شهر يعني قل لي ما في مشكلة. لم يحدد دكتور يعني مدة الترجيع. أنا أنا أنا حزين من هذا لأن أنت أيضا لما قلت له ذلك لابد أن تحدد. لكن هنا يباح لك الترجيع. يباح لك الترجيع لأن أنت قلت له الزائد. اسبر, اسبر علي الله يهديك طرح ما قلت له الزائد وأنت آه. اخترت هذا الزائد فالقول قولك وهو وافق على أن الزائد يرجع يرد فيلزمه أن يرد ذلك يلزمه أن يرده إلا أن يقول ليس هذا مما اتفقنا عليه لا ما كان هناك اتفاق غير أنه ذكرت له أن الزائد يسترد ولم تكن هناك مدة محددة عمت الأقصى مدة حددها الحنبلة شهرا هذا اسمه بيع ب... بيع بخيار الشرط وأنت ما تعديت الشهر فلك أن ترد نعم. أنا تعديت الشهر دكتور. حتى لو الشهر تعديت, تعديت الشهر الصحيح أن... أن خيار الشرط مفتوح هذا صحيح يعني ممتاز يعني طالما على صلامة... أنت عليه بذلك وقبل لك أن ترده آه. بارك الله, بارك الله فيك دكتور ان شاء الله خادم وخادم اخر دكتور اسرع هناك اشتراك طيب دكتور هناك اشتراك في بعض النوادي الرياضية نعم نعم ف يعني مضى شهراً أنا اشتركت ثلاثة شهور ومضى شهراً والشهر الآخر لم أستطع انتظام والتقييد ولم ندخل في الشهر الآخر بس يعني في منتصف الشهر فقلت له لا أريد أن أستمر الشهر القادم وأريد أن أكمل الاشتراك هل لي أن حفظ المطالب بمبلغ الشهر يلي نعم إلا أن يكون العقد يحتوي على أنه إن, إن اختل شرط عندك أو قلت ما أريد أكمل يضيع عليك المال لو ما في فهل هذه تكون ثغرة؟ آه, آه, آه سغرة آه سغرة آه تستطيع أنت ردها ترى لم توقع هذه سغرة. ممتاز جزاك الله. بارك الله فيك. حسناً طيب جزاك الله خيراً عندنا هنا في الفيس أشيرة كثيرة جدا جدا آه. بنك فيصل هل يجوز رده على لا لا يجوز إلا إذا كنت تتخ تغاف على مالك أن يسرق لك أن تضع فيه ولا تأخذ فائدة لأنه يتعامل بالربا أكثر معاملاته بالربا. اللهم اميناً اللهم زدنا اللهم امين ربنا اتثبت امين ركن في الصلاة؟ ام لا اطمئن ركن من اركان الصلاه قال الرسول اركع فتمن فتمن راكعا قال ثم ارفع فتمن واقفا قائما تنصيصه تنصيص درسي يوم مرعب مرعب مرعب جدا ربنا يستر علينا رب رب هو ان نتمسك بالسنه وان نميل قلوبنا لله جل في ولا بد وجوبا وجوبا ان نرى صحبه الخير فننزل تحت رايتهم الله ينفع الامه الاسلاميه جزاكم خير حليب النوق حرام ينحط على النار ليش حرام ينحط على النار هو شيطان حليب النوق يصح ان تشربه ما فيه شيء وايضا حتى لا ينقض الو لا ينقض هو هو لحم النوق فقط حكم ترك صلاه الجمعه لانه في عمل لا يستطيع تركه كاطباء العنايه المركزه ان كان كذلك يصليها ظهرا والضروره تبيح المحظورات عدت انا عجبت ه إذا كانت جارو أما إذا كان قرضا حسن إذا سدد قيمة القرض زي جيد هذا الوليد نعم طيب أنا خلاص في نص ساعة بعدين الدرس القادم استبيحكم أعز الله في الزوم في الجمع في الجمع رضي الله عنكم أحسن الله عليكم كم أحبكم في الله لكم مشاركات أسعدتني جدا فأسأل الله أن يدين بيننا وبينكم هذا الخير ما حينا أبدا ونجعل ذلك من ذا الحسنات عليكم السلام وبركاته. أستأمينحكم أظن الله. أخير. تريد سؤالا نعم يا دكتور نسأل. بس هذا سؤال بعد إذن حضرتك. طيب. الله خير حديث آخر ترك الوضوء مما النار. نعم نعم. اسمعني عشان نفصل آه لك آه الوقت, الوقت الوقت ضيق. آه. حديث حديث آه كان آخر أمرين. أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من النار مخصوص بالغنم يعني بكل اللحوم إلا لحم الإبل لحم الإبل لابد أن يتوضأ منه لأن النبي قال تصريحا بعدما قال جابر كان آخر أمرーい النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من النار قال توضأوا من لحوم الإبل فيها زهومة والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت خيره قال انا اتوضى من حوم الابل قال نعم يعني يجب عليك ان تتوضى فالحق ان هذا عام مخصوص بارك الله فيك احسنت طيب استاذنكم الان استسمحكم بارك الان يا بارك, بارك, بارك الله فيك السلام عليكم وبركاته ماشي اخواننا في الفيس استاذنكم الان جزاكم الله خيرا بقي نص ساعه على, على, على معادنا على ميعادنا الدرس الاخر السلام عليكم ورحمه